ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين بالله ظن السوء.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 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنْ وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَظَنَّتُّمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أول بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يعطيكم الله أجر حسنا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم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 وَمَيَّتَ وَلَيُعذِبُهُ عذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَاعُونَ كَتَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيباً ومغانم كثيرتين تأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولئوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 والهدى معكوفا أي يبلغ محله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امينين امينين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون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 أشداء على الكفار رحما بينهم تراهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شط أه فأزره فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع علي غض بهم الكفّة